كفِيها هنا في رحاب السنة وللله يا نفس فاستسلمي كفِيها هنا في رحاب السنة وللله يا نفس فاستسلمي كفِيها هنا في رحاب السنة وللله يا نفس فاستسلمي كفِيها وَإِلَّا أَنَا نَفْسُ فَاسْتَسْلِمِي أَطْلَعَ عَلَى النَّاسِ فَجْرُ الْهُدَى فَبُشْرَى كِبْلِ الْوَاحِدِ الْمُكْرَمِ أَطْلَعَ عَلَى النَّاسِ فَجْرُ الْهُدَى فَبُشْرَى الْمُكْرَمِ عَلَى أَكْبَاتِ رِضَاءِ السَّلَامِ ولا تستمي نريد الحياة التي ترتقي وتسمو بها همة المسلمين على كفات الرضا والسلام أطير الرقوب ولا تستمي نريد الحياة التي ترتقي وتسمو بها همة المسلمين سنجاهروا بالأمر بين الأنام ونصاعوا بالحق من الفم سنجاهروا بالأمر بين الأنام ونصاعوا بالحق من الألفين قف فيها هنا في رحاب السنة ولله هي نفس فاستسمى قف هنا في رحاب السنة ولله هي نفس فاستسمى طلع على الناس فجر الهدى فبشراق بالوافي المكرمي طلع على الناس فجر الهدى بشاكي بالوعد المكرمي طلع على الناس فجر الهدى بشاكي بالوعد المكرمي